بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها وأنها وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالسَّمَاء والأرض وما طحاها وانضب ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فأمنها تكوها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها كذبت ثمود بقوها إذ بعث أشقها إذ بعث أشقها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقية تقول لهم رسول الله ناقة الله سوقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها فكذبوه فعقروها فدمدم ولا يخافوك بها